وكل ضلاله في النار عباد الله ان من فضل الله عز وجل على هذه الامه خاصه انه ضاعف اجور العابدين فيها وجعلهم اكثر واوفر حظا من غيرهم من الامم فمع ان امه محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم إلا أنها تسبق الأمم كلها في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وفي المنزلة يوم القيامة تكريماً وتشريفاً لنبيها محمد عليه الصلاة والسلام فهل ندرك حق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقد ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قال نحن الاخرون يعني في المرتبه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء والمرسلين وامته اخر الامم نحن الاخرون الاولون يوم القيامه اخرون في الترتيب واولون في المنزله هذه المنزله العظيمه لهذه الامه فضل من الله وكرم منه سبحانه وتعالى وقد شرع الله تبارك وتعالى لهذه الامه من العبادات والاعمال واعطاها من الفرص والمزايا ما جعلها تترقى الى تلك المنزله ومن هبات الله تبارك وتعالى وعطاياه لنا شهر رمضان قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ايها الاخوه الكرام رمضان شهر اكرم الله به الامه في كل سنه فما اعظمك يا رب وما الطفك يا رب وما اجزل عطاياك يا ربنا ايها الاخوه الكرام لما كان شهر رمضان بهذا القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدومه فيقول لهم عليه الصلاه والسلام قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليله خيرا من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه الامام احمد وهو حديث صحيح ايها الاخوه ينبغي علينا ان نفكر كثيرا هل نحن محرومون هل نحن محرومون ان الحرمان يا عبد الله بالمفهوم الالهي هل تعلم ما معناه معناه ان تخسر خساره فادحه لا تعوض بعض الناس يقول انا محروم من البيت الذي أملكه وبعضهم يقول أنا محروم من المتعة الفلانية متع زائلة يحاسب الله العبادة عليها وبعض الناس قد يدخلون النار بسبب هذه المتع لأنهم ما استعملوها في طاعته أو أنهم أخذوها بغير حقها لكن ماذا يعني أن يقول الله لك أنت محروم خسارة خسارة ولا تعوض هذه الخسائر من النوع الذي لا تعوض فيه فتامل يا عبد الله في مثل هذه الالفاظ فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم ايها الاخوه الكرام لما كانت اعمال رمضان كثيره واصناف الطاعات فيه متنوعه فقد احتاج المستثمر في هذا الشهر الى محفزات محفزات كثيره لتعينه على اغتنامه والفوز فيه فمن هذه المحفزات ايها الاخوه ايها الجادون في استثمار رمضان من المحفزات الاستعداد المبكر والتام قبل قدومه بمدته كافيه سلفنا الصالح عليهم رضوان الله كانوا يعدون ادراك شهر رمضان من اعظم النعم ادراكه وزمنهم ليس فيه من الفتن والصوارف عن الطاعات معشار ما نحن فيه اليوم فيا ترى كيف يجب ان يكون حالنا لاستقبال رمضان اذا كان هذا حال السلف الصالح اننا ايها الاخوه في ايام الصبر التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العامل فيها له اجر 50 من اصحابه فقال عليه الصلاه والسلام ان من ورائكم اياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن اجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قال يا رسول الله اجر 50 منا او منهم قال بل اجر 50 منكم رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح يا عبد الله ها هو رمضان قد اقترب فاجعله سببا للنجات من الفتن التي لا يخفى عليك ضحاياها وما اكثرهم فقد ثبت في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج انتبه يا اخى المسلم اربع عبارات هذا الحديث في صحيح البخاري وهو من احاديث اشراط الساعه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامارات يعني العلامات بعض الامارات للساعه وان هذا الوقت هو اخر الزمان فقال يتقارب الزمان واسالوا انفسكم ايها الاخوه الا ترون الشهر يمر مرورا سريعا حتى انك لا تشعر به يتقارب الزمان وقد جاءت روايه في السنن تبين معنى هذا التقارب فقال عليه الصلاه والسلام حتى تكون السنه كشهر ويكون الشهر كجمعه وتكون الجمعه كيوم ويكون اليوم كساعه وتكون الساعه كقدر احتراق السعفه هل في احد منا لا يشعر بهذا اليوم الجميع مجمعون على ان الزمان متقارب ثم قال وينتصل عمل الا ترون ايها الاخوه اقبال الناس على الدنيا وان ما يؤدون فيه ما يؤدون من ما يؤدون من الاعمال قليله جدا بالنسبه لعمل الدنيا اكثر الناس اكثر الناس يستيقظون للدوام ولا يستيقظون لصلاه الفجر وهي فرض ركن من اركان الاسلام اعراض عن العمل الصالح الا قليلا وبعضهم إذا فعل هذا القليل منَّ به على الله وعلى عباده وينقُص العمل قال ويلقى الشُح شُح شُح عشرات الآلاف تُنفق في تذاكر وسفريات إلى باطل في كثيرٍ من الأحيان في أمور محرمة أو مكروهة وفي أحسن الأحوال مباحة إلا من رحم الله وقال مما لا ينفق هذا الريال الا في طاعه الله واذا قيل له تصدق ب100 ريال قبض يده هذا هو الشح تصرف الملايين في الباطل تصرف عشرات الملايين بالمئات الملايين احيانا في ماذا لماذا نخادع انفسنا لماذا لا نصدع بالحق ونقول هذا واقعنا نعم القى الشح في اعمال الخير يجتهد المصلحون ويجتهد الدعاة ليجمعوا مبلغا يسيرا فيمكث الشهور لا يجمعونه وفي لحظه تنفق الملايين في سبيل ماذا في سبيل امور لا يخفى على احد اوضاعها وانظروا الى القنوات التي التي ينفق عليها من الملايين شيء عظيم في سبيل ماذا لتصد الناس عن الحق بالذات في شهر رمضان هذا مع الاسف واقع مر لا بد ان نعترف به قال عليه الصلاه والسلام ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال عليه الصلاه والسلام القتل القتل انظروا الى القتل الذي يحصل في اخواننا المسلمين اهل السنه والجماعه في سوريا وفي ايران وفي العراق وفي غير ذلك اذا ايها الاخوه هذه الامارات الاربع ذهاب البركه في الاوقات نقصان عمل الطاعات قبض اليد عن البذل في المسارعه في الخيرات مع ان اليد تفتح في الباطل هذه سمات والقتل كما قال عليه الصلاه والسلام سمات من سمات هذا العصر هذا عصر فتنه اما كثره الهرج وهو القتل فمن الذي يضمن ان لا يكون احدنا خائضا في مثل هذه الفتن نسال الله العافيه لنا ولكم الا ان يؤمننا الله تبارك وتعالى بامنه سبحانه وتعالى فمن نجا فمن نجا في مثل هذه الاوقات النجاه ايها الاخوه الفرار الى الله قال الله تعالى ففروا الى الله ها هو رمضان قد اقترب فرصه للفرار الى الله ورسلنا عليه الصلاه والسلام يقول العباده في الهرج كهجره الي كالهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجره معه كالهجره في فضلها كالهجره في منزلتها كالهجره في منزله اهلها كالهجره في كونها سببا للنجاه فالمهاجر ينجو بهجرته والعامل العابد في مثل هذه المواسم لا شك انه ينجو من خزي الله تبارك وتعالى يوم القيامه اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا رمضان وهو راض عنا وان يجعلنا فيه من المقبولين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله من الاستعداد المبكر لرمضان ان تستشعر يا عبد الله نعمه ادراكه ذكر الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله ان بعض السلف كانوا يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان يعني من بدايه ربيع الاول الى اخر شعبان وهم لا يفترون عن الدعاء اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان من بدايه ربيع الاول فاذا ادركوه سالوا الله القبول سته اشهر يعني من رمضان الى اخر صفر وهم يرجون القبول ويسالون الله ذلك لماذا لانهم يعرفون قدر هذا الشهر يستشعرون هذه النعمه اخى المسلم انتبه الى هذا الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من المسلمين ثلاثه استشهد منهم اثنان انتبه قتلوا في سبيل الله تعلمون منزله ان يموت الانسان في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده وددت ان اقتل في سبيل الله سبحان الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله لما لهذه المنزله من العظمه عند الله تبارك وتعالى ومن الفضل الكبير استشهد ثلاثه استشهد اثنان من هؤلاء الثلاثه الثالث مات بعدهم على فراشه اصابه مرض ومات على فراشه فراى بعض الناس بعض المسلمين راوا رؤيا ان الثالث قد سبق صاحبيه في المنزله الاول والثاني استشهد في سبيل الله والثالث مات على فراشه ماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤيا اسمعوا تعليق محمد عليه الصلاه والسلام قال اليس يعني الثالث اليس صلى بعدهما كذا وكذا اليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاه وادرك رمضان فصامه فالذي نفسي بيده ان بينهما لابعد مما بين السماء والارض رواه الامام احمد وصححه الالباني وغيره هذا الحديث يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي مات على فراشه لانه ادرك رمضان ما ادركه صاحبه ان بينه وبينهما كما بين السماء والارض رايتم يا اخوه لما يقول بعض الناس اسال الله ان يبلغني رمضان عرفتم قيمه هذه الكلمه فاين المستثمرون اين المستثمرون ايها الاخوه الكرام سنتحدث ان شاء الله في خطبه قادمه عن بعض ما يعد لاستثمار شهر رمضان من بعض الافكار وهي تعين الانسان اذا خطط تخطيطا جيدا باذن الله ان يكون في رمضان من المستثمرين الفائزين باذن الله ولكن نذكر قبل دخول الشهر بايام انه ينبغي ايها الاخوه ان تنتبه ان من عليه قضاء ان يبادر الى القضاء خاصه النساء ينبغي تذكير من عليه قضاء بان يبادر ويسرع في ابراء ذمته قبل ان يحل عليه شهر رمضان لانه لا يجوز ايها الاخوه ان يؤخر الانسان القضاء حتى يدركه رمضان اخر وهو لم يقض الا لعذر نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل الصالح وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالئك هم اول الالباب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا فارج الهم يا كاشف الكروبات اللهم اكشف كربه اخواننا في بلاد الشام اللهم احفظ دماءهم واعراضهم واموالهم اللهم عليك بطاغوت الشام وجنوده واعوانه اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم عجل هزيمتهم اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم انزل عليهم باسك الشديد اللهم انهم اكثروا في الارض الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب اللهم انك تعلم اللهم انك تعلم وانت علام الغيوب ان اخواننا في الشام قد نزل بهم من الكرب والفتن العظام ما لا يقوى عليه الا من اعنت اللهم ارفع عنهم اللهم اكشف ضرهم اللهم ثبتهم وانصرهم اللهم انصرهم, اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنه واربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على القوم الكافرين المنافقين انك على كل شيء قدير اللهم انهم هتفوا ولا زالوا يهتفون يا الله ما لنا غيرك يا الله اللهم كلهم وليا ونصيرا اللهم كلهم وليا ونصيرا اللهم كلهم وليا ونصيرا, كلهم وليا ونصيرا انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين